بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن فطلقوهن لعدتهن واحصل العده واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم ولا يخرجان إلا أيات نب فاحشة إلا أيات نب فاحشة مبينة وتلك حدود الله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 أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيم الشهادة لله ذلكم يعرض به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر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 إِذَا اسْتَمِنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَٰكِنْ لَّمْ يَحِضْنَ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 فذاقت وبل أمرها وكان عاقبة أمرها خسران أعده الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أُولِي الألباب الذين آمنوا قد أزل الله إليكم ذكرًا رسلًا يَتَلُو عَلَيْكُمْ آياتِ اللهِ مُبيناتٍ لِيُخرجَ الَّذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحاتِ مِنَ الظُلُماتِ لِيُخرجَ الَّذينَ آمنوا وَعَملوا الصالحاتِ مِنَ الظُلُماتِ إلَى النورِ وَمَن يؤمن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 الله الذي خلق سبع سماءات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير